Book 2 9 9 Haftanın günleri Ayyamul usbu'a Ayyamul usbu Pazartesi El-İsnayn El-İsnayn Salı الثلاثاء الثلاثاء çarşamba الأربعاء الأربعاء الخميس الخميس جمعة الجمعة الجمعة السبت السبت. بزعر. الأحد. الأحد. هفته الأسبوع. كدار. من الاثنين من الاثنين إلى الأحد. من الاثنين إلى الأحد اليوم الأول هو الاثنين. اليوم الأول هو الاثنين. ikinci اليوم, اليوم, اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاء. üçüncü اليوم الثالث هو الأربعاء. اليوم الثالث هو الاربعاء اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس اليوم الخامس هو الجمعه اليوم الخامس Altınca gün cumartesidir. Al Yı O Sı gün pazardır. Al Yı Hafta Yedi gündür. الأسبوع فيه سبعة أيام. الأسبوع فيه سبعة أيام. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.